الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولن الضل مت ولن النور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 وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَأَنفَقُوا مِمَّ رَزَقُنَا هُمْ صِغَوَاءَ لَيْتَنِي يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَفَّارٌ وَالَّذِي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 ولباثهم فيها حريف وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 وكذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعز الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Ajattelin, että Bogoli on toivottu, että on toivottu. Oro nekemidä, ajirädi, inosohdei. Kunnes avsanat, ajirka, puranke, kerimka, ne viiän levaten, ajidot, bune, kakouvan, ja haji. Ajidat, sanieto, nadbuhka, bilaganai. مثل سورة فاضل كامله عشر كيلوونه كحل السنه هي سوره فاضل وصورة مكية مركز سيده ودنتاي وخا هذا ليس اصل الدين هو توحيده يخصني ثلاثه الى هيات كيا النبويهات دياباتي لي حشريه النذور الكرامات هي قال تعالى خذوا يريا أيها الناس تجي هذا تتربزن بان سوء شجنك او يدك اوري ايك قلت ربي سبحانه عز وجل الذي كبوب يديه هي ضوءه مره لقاد ادغى قدرتي ابي علمي بي سي جريدي سنه لا توسي ايام مره وايمد ورككان سي اللهم لا يمين إلى سبحانه عز وجل كون كان وسميلي يا دن كان هو اسكرفي و وحده فطرينه وقب ان شاء الله ملين دراده اي هدنا فضل قيسي الرحمه ديسي احسان ديسي اي دول ذا كل سو ان كان كوسميلي هو دي فتو سوقي لماك سيده اننا مركنه أمان أغلقوا بسنة أمداروا سماعي سنة دباثة الله كل واحدة لا يتسمعين إيشو وحاكتنا دباثة إناد كبه دباثيب سيانتاس الله مرأي أيها سبحانه عز وجل النوع عجيي مركو سنة أمكان سماعي من سيدو وهابو مركو سماعي كقدر نيشو هذي أمكانوا سماعيين وحشرفوا أكررتين مالي هدو هدو بحقيمة وكالدعي مالك انت اونك ايهاي حدا يضي عذانا شرف وقررت بمالك انت حدا عاصي عاصيسانا إذا تقررت مالك هذا نمدي شو ذات إذا كذا تديس أيوبا سبحانه عز وجل هدا كو ياهاي اون إليكين اوخوا قال تعالى خديوحوا لي يا ايوانا دادوا إليك أنتم إذنك الدادة أي الفقراء اللي بقبه إلا الله إيبوين اللي بقبه في الدنيا والآخرة أي ذيبوه اللي بقبتان إجازين لإذن أحيسي إيه إمداد أحده بأنتين لإذن سمعي إيه إشعاد إيمان لإذن كن خلاجي لقد إبن آخرة جنة لإذن كيري إنك أباهم حصد والله إيبوين هو إيباء الغني اللقوم إلي الكي كهدن وكافت موانا كبنيهي او كيسة الى الكيسة الحميد والله مهديه هذا يجيران عاصياء الجن يانسب له اي يا رب دفري حقينا الديدي خصوصي كوكا عنصيري حتى نفي نفس الوقت وعاجر ان بدنا او ايباء ملائبتها كميتها خصوصنا كميتها نبياشنا كميديه صالحينتنا كميديه و ايباء عوية مالي مهدينا حتى نمر لبادة وحل موجيه ان عاصياء قال لو فلي كل كان بعدان كو ادعوا يمارنكم هدين هيس اي جايرته اما سيي سبب اده حق سواخ لو ما ديو وانا كباي ما ده وخن بكاي دا والله لم أما انا وعدل اما وفضل فضل ولا غل ويسك عدل وحساب صمت قف اسي قوم مجوجي كوا عدل جبتي سو حاسب أبا المريه قل كا عدل إنو كيمان وقف قفا تفكي سلو يا فضل إنو كيمان كيس وعرضو كتا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من الله من فضله قل كالله بلا وحكي مادا مادئنا فضل أي آهدنا صالح انت ربنا أي عويا مال امجلال إنو فضا يحيدرتك إيا شاهدو دونو يذهبكم وينتدين أيها سادو لنتين أو لقنتين أو لسانتين ونكئذ كاللقائيا ويأتي وحل إيمان بخلق أون جديد عصب وما ذلك أذنك باب إنتين يا أون عصب الله ماتينك حل الله إيدو وينكورك يا عزيزي وحبكما محاجر إيجاكي سيا ودي سواد بوقاتي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكو أمرك أصبعين هي كلك كُن لا أحرك الله يذكرها في أي مركي وقت أيقاضنا يسامل مرك إلى وقت آنه النوغوة المامينة وحو النوغوهير وما أمرنا إلا واحدة تنكلمهم بالبصر البرقس يوحي الله أيسين أيها لغو أيسين أيها وحي إعدام لبابين لغو بابين أيها كلك الدنيا لسم بابين ته iyo dunigaasi way sanayntay ee bakorkii ay ku taayl lama argo sasaad go'ganaysan hadan uu qin a kii walaal gali wada intu loo yahay hadan dunida waxa laga yaaba inta lagu nool a dambi adiga aadan in lagu qabsado alaasho wiilkaaga baa on yaalay walaalkaaba saxun on wada dad qabta saxun أنا قاعد أمي قرابة لي حضرت أبو قف بقفك وجري كم بارلو قادايا والقذى زليا القضاء والقدر ويروح المحظوظ يقول تعالى من كان قاول حاله اللغود ما في إما له حاله اللغود ما في إما نفكا سواه وطاله هن حل ليسن حاله كسبته يقول في شيء ولا ما نفدا أخرى نفخر الدم بقت قادمك النفل أركبها هون إياهن وحيق رابساتي سبب إياه مباشره إياه هو الوالد شيل أيمني وانت حديرة مسقلة نفد من إلى رأس إلى حملها دمها أي وضحام بارديسا حديوء عطى قيل لا يحمل لك قادم منه أنا إيش شيء هذا أنت أذن لا لق القادمة ولو كان حبا النقص كي أيا يا غربا تفي وعيك وذاك دويل كي سويت أما إسلانتي سويت أما أروقي داري سويت أما ورالك سويت قفنا قف كله واحد جفاوس قالك قادمة قف البهاليس إسراق يامك لنا بل ماشيل ليش أفن لها او قبك اما كو حكتا اما كو صاحبة اما كو درسة ما شكالاسا ايتمد وحيقالقبها بالله ده الله واتكعرا ليسا وانكاللوم ليسا دكي كو حقي سوصل حسابه وصودا اللي عين سي اللي حبه كبولها وصدق الله في قوله يوم يفر المرء من اخيه واميه وابيه وصاحبته وبنيه محال الله كالعرر لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني قفل عرقو انت اسكمدا مال انت قياما قلتا اللوغو جيلا هاو القفلا اخوص الله اذا نفنا نفك الدم بجيت وحالك سارمها ولا تزيروا ما بارتو وزيرته نفدن بارتو وزيره اخرى نفك الدم بجيت وان تدعو حداي وعطو نثقلتو نفدن بجيت للاو اسلائي الى حملها ذنب ديي ودا حن بارديجه خدي نفخله او وعاتو لا يعمل لقادمها منه وذري جاي حن بارسانتاي شيءن خبا يراتو وخ ولو كان حما نقداك كي وعاتي لا قربا اختم ذو صاحب او دو كنا ما سنجرو الذين مرخه ديي دهان رسول كعلي صلي وسلام أما بقية الرسل اما صالحين تعود هي دينتا هي ديي داي ما هي أنفع إذا طفي أبا غترة قلي، إن هي أنفع له؟ كان أبا غترة قلي ما أنفعه، وصدق الله في قوله وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. حديث لا يلي أنت أبا رمزي أنفعه يا ينفعن، وما تغني الآيات والنذير عن قوم الأيامين، كون أبا إيمان غترة قلي خسول يا غيرك ووشاك ابن الجليم هاي. قال تعالى إنما دادك لماها تنذر أيها الرسول الكريم وها تودك إساء أو الدقداد وأنفع إساء الذين دادك أولا يخشون ربهم ربكاتك بغاية بعلنا لشي تواحيه رأيين قلتك بازيني يا لابك أي كجيت هكذا كلامه رأيين ماهو صدق لقافك إيمانك كجري عرسيه بكجرته أي أمرك حق الله شهك دارما أول وعب إثنائي ماهو بطرالي يا يا إيمان هوتي من الذين دلك يخشون ربهم خب قاد كعبسنا أيدي جدا الأفعيش في المنصرة ذاك ودوعه خب قاد كعبسنا بالغيبي يقام خب عندها كحيلين يقام خب عندها كحيلين أو حواس صاده خبناه وحلقه درامه صاد الله ما ركته لا صاد شنقري دم ما قرتو كأن صدي كرتو إيمانا قبل له جرانكرا لكن حواس له ما جرانكروا idan iyagoo saase ba uga magan oo jannadi si aan arkin oo alaab si arkin oo igaab si yar يا موسى لن يؤمن لك حتى نرى الله جهرتا إلى أن نتوسي وغغي قولك وحس قيمي ملايك وحق قيمي لي قفك الليئي جنيئ وحس كما قنقم بي إلا أنك تنكو قارب فسولك عليه السلام مال مال مال مال, مال كاملاء سانوك الأصحابة يقول يؤيري من عجب الناس إيمانه انت إله رميسي يأذين لا إيمان يا بلن الملايكة الأصحابة باته انتي ابرو ما يساوحى ايمانك ولن اولاية البدنية الملائكة من خسر رسولك يري وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم وحالا يابك ايمان ملائكو جرى محوية فاذاك جوغاني سيبا ينورو مايه ماكالو ياللهي شاكا الرسول بينه هذه الملائك نودي دي رسولك يعني اولا ايمان بدن وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليه القرآن كي يأوين مالهم كتصر أداء كلافهم كي يقول إيراني سنوخ مينو محا غريبة وكجر إيمان النبي أسر رميزة الرحضة إيمان بابا مركاثينه لا تؤمنون وانا بيناظركم يعني قيل رسول قال اللي صادره بإذن دعفة لي فضيله من المحكوة ديان إلى إيران هذا إيمان كينا غريبة هل هو غاجية وانتكام وحا اغو امان بدنو يل ومد آخر زمان امان دونتا اغغالا وركي ابا ورغتكو قران ممكن اغير رميس انسيدي ملاكة اباك جوغين انسيدي رسوسة وحيكو داقين انسيدي اصحابها الرسول اللي نولاي اغواركي اله ورغتكور فولا انتو اغير رميساي خبانا آمنا بما انزلتا وحكلا ماهينو وطبعنا الرسول قالوا قوى غير كأباك الرومي أيهاد يقولوا أن فعلوا تلمان لقد بينايه وأقاموا توسيئي الصلاة قالوا وعدك إيوانة الأنقل تاركوا صلاة الله وقف صلاة المريو توسيئي ولا أقولوا كذا ما تكشل إلى إقامنا كلا لبول دو دولة كاملة مركوا واحد بقانته إلا الله داما استيره وحي يندونه إلاك دوله بأقاموا صلاة النقوني فالصلاة هدية لقنا oo dhan aragay fi أو iyo foosada oo dukana adigaan ah saadiyaliyeeyo salaad iimaanan adrunaysan tahay ahkaaman aduugana kun kun ka xugo salaad da toosiyay rubi god mekabaga ayay digid oo anfacda iyaga marka markay rubigood ka baqaan salaad da toosiyay waal iyo wana wixii loo sheegana uu anfuxo marka ayay wax ينا وحما يانتاري إلقاء دقما في حاصة ما يستي قال تعالى كذوحوه ومانقفك كذكا كفنا ذا أو يحي محرما ذا اللقاء خيبا يسكيرا لي يحي مأموره اللقاء فرينا قوته كولك النفتي سيارواح جيسو أي فئناتو في حينما وعكرماها كذكا وطهرنا ذا لنفسه نفتي سيما سلحة ذا أعلم وحما تاري أولا وحما أوسان تاري وإلى الله بوين لا إلا غيره احد كلام مباجره ايه المصيره اهاشا اهاته دي الدنيا ده لا قد تغيبه الله الله يا ايها الناس تدو صادو لانتاج انتم اذن قددك ايه فقراء قوة اللي بقضاء الالله ايبوين ايادو اللي بقبتين انه اذن اومو اذن بقاليو اذن هنونيو ايادو اللي بقبتين والله ايبوينسه هو ايباء الغني الله امكيسه إلي إليه القوت فضان قوة كمارما الحميد أي أولياء ذي سكوم عذزون هي شاء حبي أبأو ضانه تذهبكم وين تبين آية وياتي الله من دونه بخلق أون جديد عصب وما ذلك ذين كباب أنتين يا أون عصب أباب ويدولا على الله يبوي نكره عزيز متخبأ مها ولا تزروا منام بارته وزرته نفدا بارتي وزر أخرى نفكل الدم بجد وين تدعو حدي أويرته نفس المصغالات نفلعش ليج إلى حملها ذنب جيح حبار سنتاي كقاضي ذي سهداي نفس كالأغوارته إلى يحمل لقادمها الله حكم وقدر منه وزير جيح حبار إلى حمله شئون هذا لقاضيها ولو كان هذا نعو حك القيارته لا قربا من حكته صاحبه ولو إنما حك الله تزروا وفعله يجدال الذين أغيارته أخشون ربهم كبرك عبد زناية خشية خوف الله كليه خشية هو حول عبد تعليم لا جلوه تعليم لا جلوه واتجرانك إلى هم ركعتك عبد زنايسيد عبد سيد أتك عبد زنايسيد نحن ينفض جائر كليه تماها كهجريه احتمل لا جلوه هذا لا جلوه وحكا سورة كشاف كأن لا يغنى وحيمان دونها يرسين كلهم إنما يخش الله kebo waxaa tii geliyo dambuga baqal lama inta taqana waxaa laga yabo ku xaan qiimi kulohay wax ka qabsan kara halaga duho saada ka أدري بحالهم أركب. أدنو هذا. هي ما كلا ألا جلي يا فرساني حال. إذا كبر كلا على الشجاع الله يسخه قبضي. والقبضي. حدا ولا يروحي النفق كقبضي راكي عذيل أركي. يبحوها مرة ما تكبرتي اللو. إذا إله بغيمت اللو بأني جاي وحى سبقة. أنت تقن. أنت أنا قوني سلو بقاي ما كل كالي الذين يخطونا فسكى بقايا يبدو أن فعلها ربهم ربهم قول الغيب مغنانا يخطو إياك كما غيهين ويخطنا مغبقين ويقع عندها كوهي يسكى ينديسة نارتيسة عندك ما هي وأقاموا توسيين الصلاة صلاة توسيين ومن قفك يتزكى ومن قفك يتزكى طهيرنا ذا أينما وعك لماها يتزكى وحو طهيرنا ذا في نفسه نفسه سدان الله يبوينه يا المصير هاجاتي وما يسوي العمل سيد تناولوا الاسلوب اسلوب كله قد جد قدينك امر بحق ان لوغه تسايو المقارنه انت اللي كاني وحين انا قوني وحنا قانبنا لو برايا وما يسوي العمل البسيط قف نقرا قف عندها قبل لو ذا فرق او اي ما تغنى عريان هو قرقا كلابا او لديك كلاب قادي الكريم انه قال يا موغي كما وقفة يا جنة بنتي ساكوفي لنا هبني يسودا يهي سيدة فرق لا تتبع بين المؤمن والخص متكان ان دولها قال اقال كيوز متكان بصير اللقوشة انها قبان مؤمن كيوز ولا ظلماته ولا النور واعتقان لنا ناليا الدين يمكدين ايها كمان وهدين المكدي أطلق فارق وحفظان إيسو وذن دقاقه أول ولي هو البهار عبور لأبور ميزة. لكن إفتين هدوناك مركو بحايا أدوه تلي لابد أنه هو كفره إيمان إيمانك هو إفتين كفره هو مجدي ولا ظل ولا الحرور جنة في النار تول فأعتقى أنه مال كولا يأبين بلكات إذا أنت يقرأ لك كروزها يأبين في العنو النظيفة أو كنتيش يقبح مصر فأعتقى أنه ولا الحرور خوفي يقرح إذن جميع النارنا ساسي كليمي منذها المركب قالوا لن لا يسخدروا ما يتوز مركب مؤمن لا يسخدرنا ضدنا والننو إذن نصلنا الانطاق قل كاوحا مقارنة لا سمعنا ليسوا أقبقى إنه بوحا هن كعررتب وعافي عنا إذا وحيد وما يستوي جين معها على عما عند حجة لبدا المسلنا ولا الظلمات مقديال أو قلمات ولا النور افتين أو إيمان ولا الظل هوس أو جناه ولا الحرور حق الضوء والنار وما يستوي المسلنا الحياو دفنا النور المؤمنين ولمواتوا قال المسلنا إن الله يباوين يسمعوا مغازية حقا من قفقوا يشعوا الرضا إنه مغازية إلى حق مغازينا أو جاردينا وما أنت هذه الرسول كانت من محمد غزين كان من في القبور حبال أول كانت كتفت مالك صراحة وحي أنه قوطي إينا أول محمد غازين كانت حبال كل كانت كتف قلت على التلقين قلت الله أعسك أنا فلكر سايبي جرمي يا فلان ديني سنتي فلان أبيدي لحبرت وإن لو أنا تلقين ابائنا وحلايله موغبه يمكن يا ليل ادعوهم لاضايش ما اللجيبه احد كادي لو عادوكسا يا محمد بنت فاطمه الان ياتي يعني فلا عليك الملائكه الموكله للمعاصبه للكريمه هل يروعك ولا يفزعك واذا قال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وحانك دوره سانبه مثل لوجد هنا عجسنا وما أنت بمسمئ من في القبور حفالوا حكووا جيلا والمقاسيلا إنتان مترو جيلا إنتان إذين بعيدا ملكة الغينة وقرمة وفي الحياة إنتوا نوليها أي نفت الديني أهلا لا يهي قل لا إله إلا الله مرحجوا إلى الله مستبوغا بل الإلمان تاسدوا كل ذلك الرجال أقول لا يهي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ملكة الغينة كلمة تلقين أبدي ذا محاجرة تلقين معنا هذا اللي كتب ليه اليوم. مركب مركب هذا اللي قال قبر كوركيس آخرين أيشوا تكاد يا أيوة ما زوما. مركب تلقين ومركم علن كاردي جلايا. بسم الله الرحمن الرحيم. أردينا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عظيمك الكوزر. إنا عظيمك الكوزر. مركب تلقين ولا بقف النار ويسمع ليه كأو كنا هذا اللي هو معنا ملا وما أنت بصناع من في القبور حدودنا يوم عمل مغزين وادلع بالجديدة أدي ما مغزينك إذا وركن تشبيه خلال الجربة تشبيه وما هاي كارضي أو حال غوت الماما لوجبة واحد يبدأ يكله كل كم قال وحم مغزين كذي كل كم مشبه هو ما هاي وأقول مشبهه بيجن وأقطع بالجلي كل كم ما أنت تأكل حاله كان حباص الجلي فجشبها اللي اللبدر لزوجي سينا حالك ده سينا خلك قال يمي معاك بالحياه متكون والله ما غلاك دعاي خلك مقلا انت لباك ودا كيكو خلد كان دجا كو خلد اما متكن ديلا هنوني وباب الجو كان قرتنا لون مقلا سدايوله اي لكن ابني جواثقينا في هذا الاستقبال في شيء نفسي قلبي يوقظ حضور ربنا أو من كان ميتا فاحي انه يلا قد ولا نولين خلك ومال ما سيب صوبنا بمسمع من مقاسيك رمان في القبل فهذه ارسالنا فيها عليه الصلاة والسلام إنه قاله بذر لقوده يلاحظ لك مركب بذر لقوده قال الله إذا دواسا قاله رجي لخبايا اللقود لك وحي كان أي سرداني عرارة وحبت النبي يا أصحابتي وحرارة كفجلا أي بيجان حواليه السعيدة كنا فوقيه لي وثاني فحي قسلنا وحي كان لقاقبتي حباري لكي يا أهل بفلة وهلو أهل الأنبيية وحلالهم التمالو ينبقى الضوء الرؤية قريبة الليلة أركضي بناك مركي لو أكي سوى انجري يا يا مركي اللقوع الرؤية كرفريت الرسول مجال يا القوضي يا يا عمر ابن هشام أبي جهلو ويا صيب ابن الربيع ويا أطبى ابن الربيع قالا ذي وائلة ذهور تائلة ثرية يا هبل هبل هبل ويا هبل قد وجدنا ما وعدنا حبنا حقا إله وكان حقا علينا أن المؤمنين من يري قرقرة إلى نويه وحيوه اللو أنجى إنجاب ورني صدواتنا ونحريج إنجي نروشة كلين صدواتنا وباختير كل كنا فهل وجدتوا ما وعد ربكم حقا هذا يا النار يدلوا يا ليهين يا بواي ما يجي العذاب رسولكم الله هذا الله سيد عمر يري يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا ترى فيكم الرجال لمن كان جيلي تدع مال موضي ميدهين وحنورا ما أدخلهم للمكم الله يريم سبيل اللي أغاير هذه قاعدة عمرنا القول هذا مركز رسولكم يريم ما أنتم يأسمع منهم ولكن الله يجيبون ورنا مور نقايي تاتيساب اي مغليسين اي اي مغلي هذا يتعصق ناتاي فما انت بالمسمع من في القبور ما مكوك تاركرنا ميح اول بواه اللي اينا الله اياد اول كيده هره اينا الله يسمع ميت او قولا دهان قولا اللي قد دي جانا ايه او اين يبا يدلقو ايه او اله وينا يوحيك او مقاشينا ايه وانا قيد من عذابكم ايه مقاشين تورك على مقاشيه إله إيقوا ميتاء مقاشيه وقايد ميل عذاب كميت وحادي أمه وقايد كميته عذاب إيقين لعذاب إذا إله مقاشيه وحض لنا ورسول الله وقرمه رسول محكسو نابانا محجزة مجعيدة اللي جيرا حيوانا الله هذا هذا الله هذا هذا يسعق لي قرتي الله هذا قرد حقا أنت سكتس بيسادي والأولى الله هذا سيء والدقب الله أخبر الله أنت يكمنك وحن الله هو الرسول ما ملكا الله هذا معجزوه وما أنت أيها الرسول الكريم كلك أوادي إطالة بلاده وعكوما مقاشين كردي إلا قفكو وحربا مقاشيوه وما أنت في المصنعين من مقاشين كرمان في القبر، وحن قال الله إيه الميتيد الله ميدا وحن مقاشين كثيروه حتى لو وحن مقاشين كريم خوص أدوان معي كنا إن ت الى الذي كنا نماند ما تي الى الذي رن دغه انا قد دغه ما هان وح كلماتهم اما رساله الى الظافري او قالا اي رجل كا يراذن الا اسكوردا وح كسو كما قال عز من قائل في سوره الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قولا بالله شيدا بيني وبينكم ومن عنده الملك تطابق عاماتين ان وحي انت كتاب لو عنديه تورات الانجيل والزبور يسوف ابراهيم وموسى انت سبع كتب تراجع كحزناي ايتغانا الى هوينا وايغانو الحكيم انك لا من المصلذ اذا الهوينه وائشه يوحى اي شاهدة اما اي ذنك اهتي اللمار فيقول الذين كفروا لست مرسلا اي كل قل الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده الملكة كيف الى عزمين قاية ان انك اهباء اصلنا كصوبانك الدرني بالحق وكما دميس انقراد درنو لعبادة وحج انك لجي اللي عابنه بما وحان جدائي اللي هو عابده عن قولاد دي راي بشيراً اذيكو انت الرسالة ذاهات يوحي لقولاد دي راي فميسا بشارينا ونذيراً ألو انت ديجا هذا بقد ديجا وإن من أمة أمدي مجيرتو إلا هذي أمجيرتو خلا واحد تقايزيها هذا نذير لميدو ديجا وكالكسير أمديه هراء فصول إياه سألات اللقو دي هدي مركز لقبانية تصليها لرسول الله وإن يكذبوك أيها الرسول الكريم هديك باني سي قراش فقد وحذب خذب الذين من الكوئي بانية من قبلهم كوئي يا كورياي ولمبه رسوس هذه ولا بانية جاءتهم وعكوئي ورأو تمد رسولهم أخيارت اللاظرين بالبينات معجزة يا قرعب أي أولئي ما دان وبالزهور حاشية قرعب أولئي ما دان وبالكتاب كذا إنجيلي يا تورادي يا قرآنك وكل الكتب ليمادن كتاب في المنير وأحوال بين عين حديث الجيلي مركي ليمادنا ما هي أرمين كل مادن ثم كقلان أخلت حداني باه قبضي الذي نوع كفروج على ذي حق الجيلي ثقافة أن قبضه وابهيه فكيف سليمي كان النقصين كذري أنتي لا نصوصا إن جل إلا تغنى دانك إبا أدريه الدلة من التلات التوحيد لكيسو قال تعالى خد وحوه إلى ترى أدري الرسول كان موادل جدي أو أي مخاطب قفل الله أدلو أن الله إبا وينه ما أركي سبنيه أنزل إباينه من الصماء الكرم ما أمديه كان هدي بيهي مادام فأخرين فأدوات عقيد خبك ماركو الدوية ماركو نباتك صوبة حيامل او هدو رابدو سدح بريكاته لكي وغرصوماي فاخرينه مكتعقلك واساف فاخرينه وعن بحينا ايه بالماء ايه سوابت واساف ثمرات المريال مختلفة وكان القديسي ألوانها مدى بيالك ومنها سوابها اسكم مدى اللوح كإنسان مرأ عربيه ونور عوادنا يشين كلك جميعي واجدات حراكها ولكن لدينا آب كان و من اللرب من هذا القهام إلينا Надо اي جودة أدوم من ذلك و دائع المركز سيأت ن 여기 요즘 إن ط tradition فقالها في النهاية فقال النار كانت بداننا في ابقة ضاة وهاداượng في بعض النافض عند مضرت للسئلسلم بين السيدين كانت يم maple وغودته كانت ي question عن وراء وحاكمدة فدد جدا ديال بيضون كو يا عاد وعمرون كو مختلفون لك الدسان ياه الوانواء جدا دكا مدفيال قوضي باكالا الدسان وغرابير الشيلة الشيلة مدوها اللي يلا وميشا دكا حيثا سود المدو سيدا جدا أيهي أيها الدنيا ذا ومن الناس ددك وحاكمدة هي هو الدوابي لنك وحاكم صعود الحيوانا هي أولا عام قارهان حولها إمتى لو حكى مذا مختلفون؟ كل قديسيني ألوانهم مذا يالكذا؟ خلالك شرجهت كي يمريه أو كذا؟ خدوك ياقارنة قارنة مذا؟ قارب مذا بل قار عاد ياقارنة قارنة مذا؟ قارنة جدودا؟ إنما وحكلمها يخش الله هبواينا وحكبقة من عباده إيش روي أدمريش كمديه؟ العلماء بيقن ايا سيدي لو باهنا اوغا باقا من الذي يبوين عزيز الله لي دو ليس كذلك غفور انت غفرك يا ذنبيالك كنقطه توبتك انت في يغفر إن الذين يثنون كتاب الله عرك دون أمان كلام الله ما نتيق دون شيء او هياك دون فان الرسول عليه السلام والسلام و دو افر بقول كل يا فرب قلاه سنة ورسولك بعد وفاته وارتفاعه بالرفيق الأعلى أحدنا تكبر عسقري هذا كذا الواحد يوم نكون يا فرب قص كل يا فرتا بقوله سنة وحين رسولك الوجود دجي واحد يعمي ماي تكى أنت عسكرا له لا جي دافد أي قلاه من هذا سوامان مموضنا قال تعالى الى وحينا وحي إِنَّ الَّذِينَ يضلون اغرينا كتاب كِتَابَ اللَّهِ يسو ما يا دقيسه فاي اغرينا كتابك البقرانك كتاب الله ايوا ترى البقرانك لفظا ومعنى اريت شيء برتين اغريناي معني شيء و برتين وانك كتابك خلمان لا با كا كمو توسينايه اصله سلااده توسينايه وانفقوا كل من سدح شخص يلو في حنايه مما اوحي رزقناهم سنني علمي يا حولها يا عقلي انت هو الرزق ايدو من في ايده رزق ليرا كل انت اسمنا مخجابنا وهذا صدق قول علمي قول سرا قرصودي ايوب الحنايين اي اوه علانية موقع لبا با با تلمانتو دي مركي اللي تفتري فالقودك يري تجارة يرجونا وحي الله كافي لايان تجارة كنا اسوين لان تابورا انا مباري وحي مباري دان جنين انا عرفين اخوتي اوحو لاسوك مركي اللقاء اللقاء وحي مباري انا بيجي مفدي مبارتي إذن بارا يبور عربي أقام قرآن كتبه عربي سنة جدبه عربي ايه بارد ايه بارد لان عربي نقود تجارة جنعس ان لا تبور بابا ايني بأباك في العيان ايو وفيهم الى اينو او وفيهم حجورهم ابل قديا الكودة ويزيدهم او امود كل شيء ابل قد كيسا مايستن او وفيهم كقدان ويزيدهم أب أذكر من فضله يغلي سحقة لو حكينا يا ما لا عين راس ما لا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر يغضب إنه بوينا غفور لطيب فلك توبت كن الله ودافد بدو شكور الله كم هذا نقبلا وانتي الرمز رعي كم هذا نقبلو ولو عشعت عندي الخيار لا من أي كرسي أبيدي والذي قرآنك وحينا أنه وحينا إليك هذا الرسول كو وحينا من الكتاب القرآن كاملا هو كاس أنك هذا أن كو وحينا أيها الحق في المعطة حقا بينك سورة جيما هدادونيسو وقرآنك لما دمك فلقوا مغلق إله سوى الدجية إبريل والله سوى نبي محمد اللقود الدجية وصدق الله في قوله وإنه قرآنك لتنزيله بالعالمين أصله لزودجية، هدول بس زودجية يا كأنه نزل بهروه لامي، ملك جبيل أُلُك اللين، أسقين حاجز جاي على قلبي كرسولك لتكون من المنذرين باللسان العربي مبين وإن له إن قران خُصان هو إمانته لفي الزبور الأولين هي كتبه رزين خُصان وغُصُبناه والذي قرانه. أو عين أو حيوني إليك هذا الرسولك من الكتاب القرآن كمده هو كاسع الحق على مصدقا القرآن كوجه الرميزين ياه لما كتب بين يديه بساقه الرميزين جيم يا طورات أنتو دم بالوجه الرميزين جاي كل خائن تعيش أختي يا كبلان أيوه شاقي إن الله ابوين بعباده أدم زو أبوه رضي لا خبير نحوجالبوي جاي تصير نحال كذان وأوجي ثم حصل جواز عالي كذا تودل ثم حبي أبدي ما تأديك كذا أو راسنا أنت ولايسير مسؤول كتابك أنت كواي حذول أنت كتابك حجيس هذا خلاك لحاله حذول منا يبا أنت أصو سحابي أي حافظين هاي سيد عبد الله بن المسعود أكره وبي بن كعب أكره زيد بن صابر أكره نعادي بن جبل أكره عدوسك ولايسير مركلين زبا ثم أورثنا وحان دحل سيناي الكتاب كتابك القرآنك أي أنك قد جيناي أذيك قداشة وحان دحلي الذين أخيارك استفين أن دورني من إفادنا أدوما أنك دورني كل أقفك القرآنك اللقوحة نوني إيش إيباب القرآن كباري إنتم سنقران كبارينا إيبا دورتي وصدق الله في قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن فقدوا تيا خيرا كثيرا قلت كان القرآن كأنلم برأي هدوون تدخسك أوفي عن أؤلظا حق مال إنه هنقلتاك وحي على كلا هدنمتي أدن بيسيو يساق أوقيه مبالا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من يريد الله به خيرا يفقه في دين مرك إلى قف الرضي قف سن ربين أدنية واصية لكن دين مصري قفو سن ربين بهذه الآية أدوا الله قفوس ربه قف قفوس ربي نواصية لكن دين أبا مسيح قفوس ربي ما يريد الله به خيرا تفقه في دين ثم أورثنا وعن عرشنا الكتاب كتاب في القرآن كه وهذا علي أو غير ذلك تبقى الذين أضموا استوفينا عن دورنا أن نجيب من عبادنا أتومضض بنا إخو ميسى أو عن جارهم وقد أرثي أنت القرآن كام بري ولا دي القرآن كله براي مرك. سيد النبي آسيا الرسول شا محسومين ما هو قبائل. سد حق من يسوى القرآن كلاصلا أيه ومعنى يقال ويسكدر درا. فالمولى نفسه لا يرى. مدنا مقتصرة لا يرى. وهم عمورة لا فري واجبة. فرد كنا واجته محرمات كنا ويسكين عليها. مرحلة دي سوواها. قرء واجب انا واجبة وهي حرام انا واقف هذا هذا الجار هذا مال كاسنا مقتسدا ومنهم سابق بالخير كووحو يالي لي وحيل لا فرى فرض يا سنة واجبة وحيل لا ريبى حرام يا كرابه واك حرري سابق بالخير كاس ميد الجار ما صدق عن قيبود حكمك فمنهم ذكر قرانك لدخل سيئ ما كاميدا ظالمون من ظلمنا للنفس نفس أنوك عمل الله قرآنك إيه وحتى يقال وإسكال سلحانه هل أنك تنسى قرآنك ألبطك أمام عدو سلحاني هذينك فيبكي سهورة شاليمنئية تلفازيونها في رسالينه إنت أتفيدك بعد العشاء والعشاء مال كان عشاءتك شيء عشاء إيسكال سلحو سيدي السعدين لقارة سوكرة أذوق الوقت يا سوكعة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوجد عليه محد خباني وارتل القرآن ترتيلا كلا دقي دوق منه فيورك عيسى يباغور بودا يبوق المظلم كم لواد جيني قلبي أعرف عيسى كبدك ما مكثوك على خرق آخر ؟ ذليم للنفسي خرقي الله بري من مل مرينايو وذليم للنفسي ومنه محاكمته مقتسيدٌ مقدح دحيسه فرطينا جوته حرام تينا كتير انسدلا على كبدار ومنه محاكمته سابق المدارير إلى الخيرات ونعيال أو مه سني يا فرد معمورا من يا كرائي حرام انت بكافق عليه سدح دان درجة لا قيب سمي سدح له بذن الله كني له سانو قرتي كن سانو قرتي كن سانو قرتي كل كوا مسألة القضاء والقدر متبويح لا قدري وكل يومي كل ك سدح له بيسو كه كلف في عيناه سدح ما بيسو في عينارك ذلك انهرت كتابك إلى محل غوصي أنا كذا أمضالي منقو، أما مختص نقو، أما سابق نقو, نقو، كتاب إن لغو فامزيي، لغوا هنوني، لغوس عليه هو كاسة الفضل داغا الخير وين؟ يا كيانو لما أنتي تجايين، سد هذه قلابة يسكتر جنة العاد بالنين، نقاديك يدخلونها، سد على بقلاي، كيد علم كهوا وكلا، تبادان كلام وركل سيد على قوله جنات أدنى نعادي جنة ديسي يدخلونها جلاجي مش عادتها قام سيد الله مرهم مرة وارتين كبدام مركل له روسا حتى هركل له مرة أول عادي مرة نظيف الله سوقد يجيلي حدا ماذا حين الله جل حق سو الله قريو سيد اللي يلامار كينو يدخلونا يحلونا والله مزيمه حيلوا والله مزيم كل كي جنة تجايين عبد الرزقكم تجايين هرنا عاركين الله مغلين الحيرانا يي يحلونا والله مزيمه فيها هالجنة جديها من أسائل ساعد الحيرانا يي هي يا فراتيال من ذهب كمل الدنيا كواك حرام إلا قاتو لكن مالين تدار هي ولوله عن جوهر أما يسقدر نادن أما هكر قاتنو kolka waxaas quluuxdo badan ee lagu aragoodo ay faraha iyo gacmaha iyo meeshii raaban kashanaayin walibaas oo umurka wala fiha jannada gudee ay ku xirtaana xariiroon aan tiya dunida harama aay tii qaadanay intaas markaa inta lay suugjaro jannada leedee iyo حاجة يأل يأل يأضل يأضل أن الحزن أدوية هذه المرق هي إيل هي لباته هي باهي هي عظم هي ظلم هي حضرية فتاة ابن تابيه هذه الأشياء وحي الله أنموت فيها ما شأنك كان أم أخذ إليك الله وقالوا وحي إلى الحمد لله بالله بوين الذي الله الهبط بي أن الحزن المرق إن ربنا أنك ربنا لا غفور الله لافض بذن وانتي الرميس الرعادي ولافض بذنو شكور اللهم محتمك بذن وضعك يا ابو ذي انت يسمعين ايه ايه يسمعين والله بدي بكو ابا المريه الذي الله احلنا نتاجي دار المقامه نجعل ايه كوري قريجان لغا غيريوني وان لغا غوري وان لغا قبابي وان لغا قدساني اله النتاجي دار المقامه من فضله الذي سحق هذا النجد الجيء واحد جرى في مخ الجنة ذا الله قالوا وفضل الله بخ أبوه أما مرح اللون نخ ذا الجنة عمل إيمان أهتم مرح الكابجا كل كارا جروا من رسوله عليه السلام وصله أكويري لا يدخل أحد منكم الجنة في عمله قف إذنك من عمل السماء هنكس جمكم قالوا ولا أنت يا رسول الله ما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 في أوقات محددة مركز الاماده من الضروري افعل ما تنكر يا مالكك كما اذا هذا النمركي ليسك افتمدن باباتنك 60 يسرسل انا هاي وقت صلاه الصبح مد لا تكون يجد ظهرك انت تكون عصرك انت تكون مغربك انت تكون يجد ايشاء انت درسك يجد تسكدرسك انت بكاين يجد صار ربصا isku gaygay afartii saadayn maqoto qadadaashi idan la ma tan ka yisaa akaran maadaa isay sheeksiya sirsirum iyo hurdiya baasha idaa la di mahaysugo iimaanka kulx sax buu qiyaaso afar la waatan ka isa afartay ila ay u dayse la waatan ka ne deud daran to flaw banana ka soorej idan amri yaa roodon wuxuu isu iimaanka waxa مؤهل وكوفه أكو فين أكو قين الجلين أيين سيدا مركل أي شركات كهرباء وعمارة أيوجي لانشأ لهم عضوطة معتقانا أكب فتنظيم ترو ولا ناي فين ده يانا الكلام كل كقوة المؤهل يكالجع لكن سقي أكو شي شركة سيدو كرجلنا ياكو جلي إبر عمل خي أكون فينا يال مل كل إيمان ماها أنا لمن صاحب والعمل صالح وذنن موفنا مؤهل ما فرتم يقال ما في هذا موتوا لا دم درع مشجور إذا واكن الذي الله أحلنا عند تجيه دار المقام نجاديك درسي وجنبي نجنا تجيه من فضله درسيك الذي سعى هذا لا يمسونا نداري ما فيها جنده قدها نصابون بق لا يمسونا نداري ما Siħħa ġenneätä gudeheda, luhumun logmo, jan iħirandi, iħi di madalad, iħi rapat, iħi ħanġa, ħanġa, meħse, meħdirti, bumma jestewi meheka, raamma jendolle, bumma jestewi meheka, raamma jendolle, bumma jendolle, bumma jendolle, bumma jendolle, bumma jendolle, bumma jendolle, bumma jendolle, bumma jendolle, طار امواته واحد انتو قالا ان الله يباوينه يسمعوا مغلسيه من دادك ويشاور ربوه مغشيه فما انت اذي قمتيه ومسمعين احد مغشين كرمان اوم في القبور حبال كدهج فاقصوا عن لماذا ان انت ما انت اذي قمتيه الا ان اذير انت قمواهانه واعكري ان انك اهباء ارسلناك كديرني بالحق فنعت كديرني بصيرا هذا هو انتحق الرميسي كانوه بشارين والنذير هذا هو انتحق بينيسي حذبوك الدقة وين أمت أمدي مجردو إلا حذي أمد خلاوحاتك فيها أمدلارك قده نذيرنا حذودك وَيُكَذِّبُوكَ حذي قلدي اللغود رسوبناك البانيا فقد وحدف من الكذب من قبلهم يجا كون من الأمم السابقة أمدي أمري يجا أي شاس وبينيين جاءتهم وعوتهم فصولهم أخيارة اللوترين بالبينات معجزة يقرأت في الحجي أوليه ماذا وبالزبوري حاسي أوليه ماذا وبالكتاب أي أوليه ماذا كتب ذلك كتبتي كتب آل منير وحوالبئي في نيسي ثم كذل أخذت وانقبت هدانيباهي الذين وعى كفروا حق اللي أوليه مدهي فَكَيْفَ فَسِيدَ بِكَانَ هَذَا النَّكِيرِ جِئْتَ لِي أَنَرْتَ كُدِيدَ فَقَدْ وَقَعُوا فَأَوْجَعَهُمْ إِنْكَارُكَ الْدَّاعِي أَلَمْ تَرَ مُوَادِنُ جِيِبِ أَنَّ اللَّهَ أَبْوَيْنَيْنِ أَنْزَلَتْ دَجِيٌّ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ مَا أَمْبِيُّ أَخْرَجْنَا وَأَذَلْنَا تِيبَ شَبَابِ الْمَا ثَمَرَاتٍ مِرْيَةً مُخْتَلِفًا كُلَّ جَدِيسَنْ يَا أَلْوَانُهَا تنجم ميدة بيجيرت اي ودا ليي فمنل جبال طراه وحكمدا شدد ودوين بيرن ميدع عمر المجدود مختلف كل كلكتي هي الوانها من ابيال كيدا بقره دي بو شلمدو شدد مجمدو مد فمن الناس دتك يوا دوابي دون كو صوتدا يولا العام حولها وحكمدا مختلف بارو كلكتي هي الوانه من ابيال كيسا كذلك شدكو نسو شقنو جلدك يمل فيها إنما وحدهما يخش الله مع أيبوينه كعب مِنْ عِبَادِهِ يجنا من عباده أتوم دي سيرياوي كمدينة إِنَّ اللَّهَ أبطقا إن الله أيبوينه عزيزهم اللهم كشكالك غفور غفور ألا فتبلا إن إن يطلون اقرنايا كتاب الله ايبا كتابك سي قرآن اقرنايا واقاموا توسنايا الصلاة سلادنا توسنايا وانفقوا بحنايا مما كيوحك بحنايا خزقناهم ان يركب في النس سرا قرسودي ايو وعلانية مقالبوا بحنايا يرجونا وحي في جالة قناسي لان تبور ان انبارين ليوفيهم انو ايبا ولا ما يستيرو. Ku juurahum tieävä buddi jälkoda uudamaistiro tavat tenäva ja siidaun ugukordionen falihin tedisä hakea va hänlä ääakolla agal kun ugukordio minlä heepä wein vavuurun jalätarka tauovatkeina kunlävit badanano kuuruun. Täska a mirtaa he amalka subansa mejä hällä uueevä guneuun هو كأنك أحيانا يجمع عبقر عباء مصدقا يساقر ماينايا لما كتب بين يديه يساقر رئيس ورتبه وإذا كتب ماينايا إن الله يبواهن في ذاتها دم ديسا لغيره اللحظة وبصير عليهم بأوجيه أركع يوم ثم كجل أو رسن وعند علسينا الكتاب كتاب القرآن كه الذين علمن علسينا اصطفينا عن دورنا يوم من عبادنا حتى مثلا ذا كملا أي كتاب كذا فمنهم وهاك ملا هو كتاب كذا حلوسيني وعلمون من دل ما يل لنفسه نفتيسي من دل مايا قصدي كتاب كذا حلوسيني من دعم الفلايا وعباد الله رسمينا يا ما هو فلايا ومنهم وهاك ملا مقتسيدون هو ذا ذا حيستي وفركنا الجذان يا محرماتنا أسان سنة يسكد بيني ومالدحادة ومن المحاكمة سابق من داريي بالخيرات ونجيال داريي وفرضي يا سنة نقوتي نقرؤدي يا محرماتنا كفو قادي وحبا بإذن الله ألا إذن كي أي سيد الله تلمامي قوضا ذلك لحل سنة كتابك إيبه لحل سيئ لقوة هو كاسا الفضل الدعاق الكبير وي سيؤدنيه جنات نا جاهد جنة إذا أيات خلونا صدق في قيبة جلايا وحللونا يبغوا الله ما خير دانو فيها دا دا من أسويها ساعدها اللهم ريمها يا نعوذ من ذايبين وياه فاللولو قراو فاللولو ان أنا قراك لروي جوهر ذهب أصلي إخاذنا أيضا واللباسهم در قوضة أي فيها الجنة القدية دققاتنا حرير حريرتي في عيني وقالوا ملكة وعيرادا الحمد مال إلهي إبوهينا له الذي الله أذهب تبيهي أننا حقا نكا الحزانة مركة نقوائسة الدنيا إيا بغض انت آخرك قبني لفضيبان الضعف الدنيا دبك هذينا فقط آخر إقابك هذي ضعفنا قريدي قيمي قبطنا انقف قلي كبحين Bamahu Minhabi Muhrajin and Kujirna Aladi Allah Al Habatabiy and the Haganaga Al Hajana Muru in the Habana and Lagarabigan al Avafurum Alla Inta Tobat Khenta Badan Shakurun into Abu De Amal Aval Marimbadun Allahi Allah Ma Mahati Da il Khatlaji Darul Mukamah Nagadika al Kisin la Daj Mim Fadlihi Lehli Sahaji wa saqa usna daareen in fiha jannada gudahaada nasabund qala yamassuna wa fiha jannada gudahaada luqufu noogmiya dal kullu dine kafaruluhum naru jahanna fi khadi qurankaad ku taqiinay atsaru wa aqi an ya masir مرخي اللباضي وده اللغو كالبرو اللباضي اددنا اللغو كالشيغو عقلنا اللغو يالي علمنا ادوحكال الالاي كل كالك اين الوضادة كوفي عن مرتب حدا انشق النمو اي ايان كل كاللباضي قيضو ده بشر كاها ولين كشاكيني فالكوم اللباض بقيتش قال تعال فدو حجر والذين وح حدا انو اخيارت كشاكيني اي اي اياتين كاليدنب والذين وح كفروا حق الديني لهم وحيليهن نار جهنم كانما نار تليق يا غايس كان ايسغيسه لو دياريي كانما لما كايتغا واخا من الراحه لدنيا دهال وعيره دي باتا ديكو سو غارتو ودسكدم حبه يرمى لحد هذا في ثروت كنف ودنا حد الوادي لو وسكدم ماشي دي وصدق الله في قوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ولا يعلم غريب فلك إنت النار جهنم لك قليل بعد فارك واق مزي نفتي واق ماتي من التقيس ملك الدمبئي يقضع الصلاة ونادو يا ماليك ليقضي علينا ربه في سورة سغرف ونادو يا ماليك ليقضي علينا ربه ملكي لله الله النجل الله ما هذي هذا رونا هذا نفسه النجل بعد الف سنة كنت سنة كذا أو كم كسنة مارين تأذي أو كم سنة مانت علىك وإنا يوما عند ربك ألف سنة تيممت أودو كم ك كم سنة مانت علىك كم كذا الجواب سال نقطي أي لا يا ماليكو ليقبل عين ربك أي جوابك سال إنكم ما كتبوا ماشاة جوجي الذي لكن لقمة قرنين ماشاة جوجي يري لقد جئناكم بالحق ولكن أجزلكم للحق كانوا حق تاني دين كنون رسول دين درنون قرآن دين تجينا أتقون ستنصاما ماشين إشك جوج لقد جئناكم بالحق ولكن أجزلكم أكانوا كفوا الذين وحثفروا حق دين ايهم وايماه نار جهنم والاعاذ بالله جهنم النار تجي باليه لا يغضى لم حكم مقاري عليهم كركوا او يف يموت دنتان لا شيء ولي جوجا ينفع مجره طيب تخفيف مليه او في سعيده شقالوا قاتا مال انت جمع ما ايده بشي سند كيف بالأكر فصح مجره ولا يخفف لما فضي يديه انهم من ادابيا تحنم عذاب كذلك دا لقد فضي دماء تحنم أقلب سنفتح الله كذلك صدا سن لأنه يكون أبال مرين هنا كل كافور قال لما بدنا كله وهم يقولون نارتها في حيث امانا يبل مقه وهم يقولون نارتها في حيث يستريخون عبادا نفل الأوه، روح قبصت اشتريخون الذي يمر آه انتعال وهم يقولون نارتها في حيث يستريخون عبادا ربنا يا ربنا ربنا أخينا نقبعي نعملوا عن سماينينا صالحا عمر صوبنا غير الذي كيانا هاي كنا أنا هاي في الدنيا نعملوا كوا سمايا رب دنينا هوشي حدان هكا جينا مرمشان نقبعي وحلوي لذا أولا بنعملكم مواننا إذن عمر سين ما قدر يتذكره كوانزم فيه قدرك الكديس من تذكر وفق إنه وانزم دوني أو وجاءكم مصنذين من أنذين أحدثين دياء الدنيا دمالين كسرين دطورين مالبا مجهوكين لوحيبها ديستو لفق دقيقة مواعدكم في الله حميلا قليلا وأوجيلا كثيرا وكره واختمه للمياه واركين اللقوا مجره فذوقوا ندمية فَمَالِ اللي ظالمين تلمي فلو يالو مصنا من نصير وحقر قال إن الله يبويننا عليم غير سماوات إلا يالو حقوق قرسون ألا يقاموا والأرض إلا يالو حقوق قرسون بو يقانا إنه إبع عليم ألا هو أقوم بذن بذات بما في القلو لا يالكو ذو أولى هو أحمد عطا الذي إذنك بني آدم كان مومة محمد إذنك يالي خلائفة كوحري في الأرض النوخ أمدي إذنك ريال لحقه إذنك خليفة الله إذنك بغي فمن روح كفر حقا ديلا فأعليه كركسوهانا يا كفره ديلا حقاو ديلا فلا يزيده أمكر ديلا الكافرين حق ديلا كفرهم قال لماذا هذا عند ربهم شبكوا ذاكتي إلا مقتن على إيبا ماهانا فأحكى لأمكر ديلا ولا يزيده ومكر بيه الكافرين كو كفرهم قال لماذا هذا إلا خسارا تعبالوا عنهين ومكر بيه يقولوا حاطر هذا صوبان أرأيتم أيها الكفار قالوا حديث يكتين سراكاكم كوال كو إله لو ذا جنيسين الذين سراكذا سدعونا العابدين وتوكتين من دون الله يبوينا كسوك هلوني تصية ماذا هو حق من من الأرض قلتك قلتك هدى جوبناهين وحيكا أماني تسية وحاني أماني داع حذيانون وحكا أمان أم لهم شركانوا موحينيين شرك قيب قلن في سماوات في خلق سماوات إره يرهدين لأماني ميكا قيب قلن أما مشرك مشركين موحنزيمين كتابا كتاب شركي كانوا قانوسيقى وفهم هيقة على بينة حجاعة كركة من كتاب قاوغا سوغيين بل انتا من المجل إي ظالمون ما يعيدو ظالمون تُرْمِ فَلَوْ يَلْمَيُبُهَا يَا بَعْضُهُمْ غَارِكُوا بَعْضًا غَارِكَا كَلَّا إِلَّا غُرُورًا وَأَمْبَاطِلَ هَيِّ أَيُّ سُشَكَ وَالَّذِينَ وَحَدَ كَفَرُوا عَبْدَ دِينٍ لَهُمْ عَلَيْهِي نَارُ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ النَّارُ سَدًى لاَ يُغْلاَلُ وَلاَ يُحْقَلُ يَعْلَمُونَ كُرْكُودَ غَيْرِي أَيُّ فَيَمُوتُونَ يجئ كو اول كل كفوري كذلك يجزى كل كفوري غير كلوث قال لما بدنا كل اساس لو اول مرينه وهم يا قوم حقديي هذا يسرخون عبادايا في النار تقولوا يا قائلين يا ربنا يا ربنا أنك ربك أنك بحي ان جربكنا اخرجنا من نارتا النار عمل فلو صالح عمل صبانه خير لذيك غيرك غير كنا فديان انجرني نعمله كوسمائيه اول ابن امركم هو ان نذل ما وقت ويتذكروا وانسمه فيه وقت قديس من تذكر قد غوا وانسمه هو جاءكم مصددين من الذي نبيين جده فتقول لميه فماله عالم سلم فلو يعلم ما من نصير او غرغارهم جنبهم عنهم حذا الله يكرر ان الله يضوي عالم غير السماوات والارض نور الليل نور النهار فأكو قرص الله كلي جي قام إن هو أبوين عليهم قم بلدان السجور لا بيلجوده أو أجدره هو قم بلد يعني فغيره أوله